No, no, no, no. والخيمة واسمة عار والطفلة تصرغ نار نار نار، نار نار نار، نار, نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار والذك لا تطلب زار لمنذتم بالفرار لك لا تطلب زار لمنتم بالفرار لمنتم لمنت لمنت بلادنا دمار قد داسها التت يسبونها الوطار يسئونها المرار يسئونها المرار تدار يسقونها الوقار يسقونها المرار يسقونها المرار فسادهم اعصار بالليل والنهار فسادهم اعاصف بالليل والنهار ربنا القهار فصحت يا لحرام الخيمه وصمه عار والطفله تصرخنا الخيمه وصمه عار فلاتا تصرخنا نار النار النار نار نارنا نارنا فالتك لا تظلم زال لمنتم بالظلام والتك لا شعرت بالأغلال وصافد الأبطال وصافد الأبطال ونامنا قطال فالويل للأدال قد شاد بالأغلال وصافد الأبطال وصافد الأبطال وحرموا القتال فأخيموا الآمان وحرموا قوم القتال فخيب الامال فربنا المتعال فالصحوة يا احرى الخيمه وصمت عار والطفله تصرخنا الخيمه وصمت عار تكلا تطلب ثار لما ملتم بالفرا والتكلا تطلب ثار لما ملتم بالفرا لما ملتم بالفرا لما ملتم بالفرا قد شادن الحنين لبدر او حطين لي خندق الامين فاتحه المبين او فاتحه المبين قد شادن الحني ادر او حطين لخندق فاتحه المبين او فاتحه المبين وعيشنا مهين وشعبنا سجين وعيشنا مهين وشعبنا سجين المعين فاصحوا يا الخيمة واسمة عار والطفلة تصرخ نار الخيمة عار والطفلة تصرخنا نار نار, نار, نار